حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِي بِّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الريح فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ